وعد الله حق ومن اصدق من الله تلا ليس بامانكم ولا امان للكتاب من يعم السوء ان يجلس بي ولا يجد له ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَن أَحْ من من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا تَخَذِ ٱللَّهُ إِذْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَاسْتَفْتُونَكَ فِي لِسَانِ لَهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنَّى النِّسَاءُ الَّتِي لَمْ تُظْهِرْ كونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقول தருமரி இல்ல